أكان ل الناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدما صدقا عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين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 والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا وعذاب هو جَعَلَ جعل الشمس ضياءً والقمر نورًا وقدره منازل لتعلموا, لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون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 وَطُمَأْنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَاءكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيٰهُمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ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 وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الْضُرْدَ عَلَى لِجَنْبِهِ أَوْ قَعِيدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّكَ أَلَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 ما جعل لكم خلاء مِنْ الأرض من بعدهم لنظر لنظر كيف تعملون وإذا تتل عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا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 وما كان الناس إلا أمم واحدة فاختلفوا ولو لكلمة سبقت من ربك لقضي بينهم لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لو لا أنزل عليه آية من ربه فَقُل انَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن لَا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم وَجَرَيْنَا بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ فَفَرِحُوا بِهَا وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهُمْ رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا وَظَنُّوا حيط بهم دعوا الله مخلصين دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لئن من هذه لنكونا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 إنما مثل الحياة الدنيا كما إن من السماء فاختلط به فاختلط به نباتُ الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها وظن أهلها أنهم قاعدين عليها أتاه أتاه أمرنا ليلًا أونها ر فجعل لها فاجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام والله يدعو إلى دار وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَهِ للذين أحسنوا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَاءَ وَزِيَادَةً لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَاءَ وَزِيَادَةً وَلَا يَرْهَقُ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذل ولا يرهق جوهم قترو ولا ذل أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 فزَيَّ اللَّهَ بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ أَقُومُ تُمِينًا تَعْبُدُونَ فَكَفَأَبِ اللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ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 أَمَّ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَّ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَّ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ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 قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤثكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن تبع أملا يهدي أملا يهدي إلا أي يهدا فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا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 قل فأتوا بِسُورَةٍ بسورة مثلي ودعوا من استطعت من دون الله إن كنتم إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيط بعلمه ولم ما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فَاظْرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَن لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِعَمَلِهِ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَن تُبْرِئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَّ بَرِئًا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 إلا هو ما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين عدوا أو نتوفينك فإلينا مرجعهم, فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقص وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفتي ضروا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل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 وَقَدْ حُنْتُمْ بِنِي تَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ أَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَمِعُونَكَ أَحَقُّهُ قُلْ إِوَ رَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا نَدَامَتَهُمْ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ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 يا أيها الناس قد جاءتكم, قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فبذلك فليفرحوا هو مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم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 إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأنه وما تتلو منه من قرآنه ولا تعملون ولا تعملون من عمل إلا كن عليكم شهودا إذ تفيضون فيه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 قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم الينا مرجعهم ثم نذيقهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يا, يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَمُرْ عَلَيْكُمْ مَقَامِ وَتَذْكِيرِ بِآيَٰتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآكُمْ ثُمَّ لَا يَكُن ثم لا يكون أمركم عليكم غمبا ثم قضوا ثم قضوا إليّ ولا تنظرون فإن توليتهم فما سألتكم من أجر إن أجره إلا على الله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 قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى تقولون للحق لما جاءكم سحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحل لكما بمؤمنين وقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لَهُ مُوسَى الْقُمْ مَا أَنْتُم مُلْقُونَ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالُوا مُوسَى مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ويحقق الله الحق بكلماته ولو كرهه المجرمون فما آمن لموسى الا ذريته من قومي على خوف على خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم وَإِنَّ فِرَاعُونَ لَعَالِنٌ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنْتُمْ أَمَانَتُ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُ إِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلَ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 وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة, زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم وشد على قلوبهم وشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الآليم. قال قد أجيب الدعوتك فاستقيما فاستقيما ولا تتبعا ل سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فاتبعهم فأتبعهم فرعون وجنوده بغياه وعدوا حتى إِذَا أدركه الغرق قال قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت إلا الذي آمنت به بنو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 ولقد بوا أن بني إسرائيل مبوا أصدقين ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات فمختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون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 لولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم ومتعناهم الى حين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 لا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن ولكن اعبد الله الذي توفاكم وامرت ان اكون من المؤمنين وان اقيم وجهك للدين حنيفا ولا تقولن من المشركين